بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله أفاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله